وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أنني مسني الشيطان بنصبو عذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا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 واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما آب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم الساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير